الجهد لم الحسن فدوة ولعنة الجهد لم الحسن فدوة ولعنة مثل عابس ما ودتنا ولعنة الف لعنة على لي ضدها ولعنة على كلمة الرضب هضم الزيتشية بحور ام يا حسين ماجن وجن ليه وغيره ماجن عابس له لحبك تشان ما جن مثل العاب صغرا مكسار ب حب حسين شرد وصف حب حسين شرد وصف وشمل اسمه موسم بقلبي وشملي بالمحشر لو ان شملة وشمل جمح وشكي حب ايش عمل بحسيني حسين مسجلة يا حسين عنواني مثل عابس غرامي بيك تلقاني مثل عابس عهدنا نجددك الحين حبيناك لتنهم حبة بسوادين فدوا الروح شنه الروح يا نور العين واحد لما حبتك دوم متفاني عنك ما من عن الخوف وعيون التضدك يا بوليمة تشوف شلونه فوج؟ تجنب الضريح نطوف رغم الطاغيه اللي كان عدواني رغم الطاغيه وجد قصابينه وحمل النظام منه ومن شياطينه خاب وما قدر يا حسين يذنيمه لان حبك فرض وينص قراني قران اللي حبك فرض على الناس واجب طاعتك يا حسين والعباس بس اللي بصدره يعشش الخناس جنسه مو بشر هالجنس شيطاني شيطان اللي ضدك والتجبر وين شيطاني اللي ضدك والتجبر وين مثل قال انت حسين وانا حسين هم عنده قبور شا قبره وين لو عنده قبور شا شخص دلاني هذي عاقبة كل ما انت بيك وإيدها تنكسر يا حسين اللي كم سلطان قبل كانوا مجربيك هلكوا والنسوا واحد وراء الثاني هلكوا والنسوا واحد وراء الثاني